يوم يكون الناس كالفراش المذكور، يوم يكون الناس كالفراش المذكور، وتكون الجبال كالعهن المفوص، وتكون الجبال كالعهن. فأما من ثقلت موازينه, من موازينه فهو, في عيشة راضية فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وأما غصت موازينه، فأمّه هاوية، فأمّه هاوية، وما أدراك ما هي، وما أدراك ما هي، نار حامية، نار حامية.